ان لله و ان اليه راجعون السلام على من غسلهم دمو وترا بو كا فور القناة الخطيون عشو وفي قلوب من على لزينبي لفقد وتقول يا انه وحال فقد شكهت ابن الزا الركع ايالام يا ابا عبد الله ايالام اصبرت عذابك ما لذ شي واسكبها عاطلات الهدمعي اليوم شبوا نارهم في مضرب اليوم حرك الخيار اليوم شبوا نارهم في مضرب وانتهبوا ما فيه حتى ضرق أنعم يا حسين أنعم يا يا اي دو شمر الخنايا بالصوت كسر ابلعي فاجابها من فوق شواهق الجن قدال قضاء يا يا يا يا زينب فاسترجعي وتكفلي هذا اليتم انظري ما كنت اصنع في حماهم فاصنعي كان لي قد سمعت صوت الجواد قد اقبل اي اول المصائب ها. أقرأ لك أول المصائب حدوثا لما سمعت صوت الجواد خرجت زينب إلى ذاك الجواد لعلا تنظر حسينا فوق سرج ولكن عرأت الجواد خال من راكبين زياله يا علي زياله بالخيال ووصلت حدها ليك تتحشمك نخاك ليك توجع التنخاك وانت يا والدها نبدا بعلي وننتهب عليها زيانب يا علي زيانب من جر وضار وليها طلعت والمهار عريه يا حذرت لجا زيانب للمهار صاعت صاع المهار وياها يا زيانة يا يبطى أبو اليمة يا زيانة بأخذك يمة يا, يا زيانة بأخذك يمة يا يا وناخذ ما يويانا شبت العطش ما زيان اريدك تتأمل بهذا المقطع زيان يا نبل المهر صاحات وهي على الهضم جمضاء يا مهر حسين اروح وياك وخاف حسين ما يرضى ترى ناياكبل الحسن زينب تطلع من الخيامها يا ماهر حسين انا روحي وياك وكاف حسين ما يرضى ايا من نرد طلع خيالي يصير لعيون الظليم حرضه اخو يحسين ما يقبل اخافا يا لكن اوه شبه للتيل وصيح الوين اخو يحسين بركة اسماعي الندى صاحي المهور ريا زين ابچنچ ما بوگال فراي ابن امي وقع ويصيح يا اهل واد اريدن ما امي ماي, ماي, ماي. ابن امي وقع ويصيح وياي يا اهل ماء جيب الماء يا زياليب من والد جيب الماء ويحسانة جيب الماء يا زياليب وانا اخذ تواياي ويشرب والد ومن يشرب يفك وانقعدوا يحاجيني وبمعصبت عزياني بجروح التكلف انشده جاءت الى المعركة يقود على نادت للحسين ابا عبد الله بحق جدك رسول الله كلمني ما فتح الحسين طرفه قل لي يا ضبر واحد بكلمه واحدة. أخي حسين عطى ابي كانير المؤمنين كلمني ما فتح العسيل عيني اخي حسين لعطى امك الزهراء كلمني فتح العسيل عينه يا كثرتي قلبي وجتني كربان فوق كربي فكانا يا نب وجهي يا ند شاف النار ويا الخاين بموصف وورينا يا والله تحير صاحب الهيره على شكلة نساوين ما كانت على بال حيوت والعيال لابو السجاد هالحال توصف زينب هذا حش زينب الان على اللسان حالها ايدي قلنا انا تعليا اتلى الحرام وندحتك وراعي الحمية تحذر اختايا انا العين العمو لا تايا شفتايا الشاي بيار زينب انا شفت الشمر ثاني ركبتا على فضر خيي وحزر قبتي نادعها الحسين وخي زينا لا تكسري قلبي ارجعي الى المخيمات رجعت الى الخيمات جاءت الى الامام زين العابدين قعدت يم الامام واذا بهما يسمعان صوت تكسر اغلاع الحسين يقول الامام زين العابدين كنت مغشا عليه فافقت على صوت تكسر اغلاع والدي فتحت الحوراء زينب طرف الخيمة غشي على الامام زين العابدين لما افاكت قالت له يا ابن اخي ما حدث قال لها الان رفع رأس ابي على رأس الرب ايوها حسينه وها سيدة اياه زينب هذه الاحوجية ترمض صدر الحسين يا لا يا العدو ما يعذلو عاد انت تتذوق البوذيه ها واريدك تجاوبني بعد البوذيه عليك انت يا العدو ما يعذلو عاد يا سلام ني لو خيول حسين يا لا يا, يا, يا على صدر الصبي غدال يا لا يا ترى براد صدرك انحابه الحبيه يا ترى براد صدرك انغي ال حمي اي وشجراي والشجراي حفت بيا كثير ثيلن وشجراي احسي وسجرايا يا يا يا ياو الجا افكار قوره وسجرايا ومن رسل رن بالغا هيا اوريا كأني بها وقد أجمل قوم عليها لعدت بالإمام زين العابد يا ابن أخي قل ما نصمع اللي لا ما نصمع قال عم فروح على وجوه كل في البيناء ففر نبنا تش تبار من خمةة إ خمة وَمن غب إن إ خب يهن خ ت من الخ ل الخ كل قائمه شنب النار ترى نظره واستجاد جو سحوره وجمع على الوجه انساله زي انا باتارتها مصابدل ها انت تقرا عليها انا ما عندي موهجه انت تقراها زي انا بحثارك يا امشب طلعته يا الحريره مزغار ساعه دال الساعات طايح خضر هاتك وانت اغياثل ابو عبد الله حج لدرك لا لا ا حسين قالها يا زينب اليتامى ما لا تجي ولا أنا لا تجين من لي بواجد رو بيه ورجي اسكي عين الا يا هو باه لا تثريعت بي ولد جيني بلف لا تثريعت بي ونجس امره رايك بالكل جساء اياد بالخيل يا زينى برو اشريا بالكتف شعب على النهضه ويسير سابه يلا لا الشريعوية زينك. صاح ادخي لك يا ليم. وزع بشك. لن الندار ادي ترى شبافي. للخيام ردي باليتام. تدرين بي امجى الطائمين يولي. وقفت على جسد ابي الفاضل تنظر الى يا جيه المقطوعة. تدقل له مهان مهان مهان على قلبي مصابك ابت. مهان مهان. يا ايه اايه اايه عيون عليك تجري خلعه مها المها ايه اايه اايه ادور عكفوفك حداك مها الازهار مقطفه فاتح للوطيه يا تعليل طيب آه لما جلنا الليل على بنات رسيل الله لا خيام لا رجال لا حماد زينب صلوات الله عليها يا يوم اجمعت الاصفال في خيمة عقد ابن سعد لعلى الله تصور ان هذه الخيمة في والزمان وزمانين طفل وطبل وامرأة صارت زينب تتأمل في عدد الايتام في عدد النساء فاذا تجد امرأة الناقصة وين راحت هاي المرأة اصارت اتبقت الشمعة 20 من بعيد طلعت وإذا بها امرأة ها تندب ولدها وتبكي شبابها من هذه المرأة طالوا هذه ليلى ام علي الاكبر تقول اتذكرت ولدها واتذكرت شبابها وطلعت تمشي تدور على الجثمانة تدور على الجثفة جاءت بها الى الخيمة ثم ينظرت وإلى مئاتر امرأة اخرى قد خرجت الى اطناب المعركة تبحث عن ولده من هذه المرأة جاءت لها وقعدة مصورة الى في حجرها ومقربت الى صدرها يقول ابني ولدي ارضى درا تداياء هذا لبنك هذا حليبك يا رب ما يبكيك طلبتي التي اراها تاي تجد الرجاء تذكرت ودي عبد الله اجا جادا تا الى الخيمه هاي مسكوله بعد كنا نعطيها حقها ايد الى الامام زين العابدين الربا يعتلت السجاد لكن تسكب العبره لي لقوم دليني على بنبيا خطر جبرة رضيعي وقت شعوبا ما واشلع شعب لبنحرة بل كدبي يزماني او يرد يربح بسد الا وليد الجنب ممرون بلكت لا جنى يسمعني ويفكعه نظرت الى اطناب المعركه بلكت اقطف الا ناقصه رات نورا يخرج من من الارض من تخوم الارض الى عنان السماء راادت تعرف شنو هذا النور اذا موكب موكب نازل من السماء جاي الى جسد الحسين من هذا الموكب ملائكة يعدقون بهذا الموكب بعد ذاك العودة ملائكة مقربين جبرائيل ميكايل اسراثيل نزلوا هذه الليلة الى كربلاء وذلك العودة تحوطه سيدة النساء الزهرة الليلة جاء يعد ولدها تزوره لكن بلا حالة الزهرة تزور ولدها انت وياها تزور بعد ليلة احد عشار وصلت الزهرة للقفو والقلوب منها محترق والرأس مخشوق وفي احوان اللي مضعينا بالسيوط وان الذي رضعي ايات عظام الاعوج من وياها جبريل شد يقول له جبريل وين الزاد هم دللي عليها أوه أوه أوه. تبغى تشوف ولدها قالها يا زهرة ما تقدري تنظريها ليش يا جبريل اكلهم بلع ياروس وحزني كل هم بلا يا روش وحزني عليها والروح يا لا يا بروفسيا نادت على الولدان ويا جملة الحور. ترى كل سكان السماوات نزلتها. نادت على الولدان ويا جملة الحور. نروح قوم نروح وادي كربل. تين سوي? وادي كربل نزور. نزور اللي يظلوا على الغبر. بل اكبور جسة ابو السجاد بالغبر يا رب جنة المحوالة جل روحة زي نوحة بتجيكم جنة يستلقوها فيهم جنازة فيهم جنازة بالعواضي رضبوها والروس علوها بروس السمهر آه يا الحرقام وزينه جنة الفردوس واليام بتجيكم جنائز مالها روش. يهم جنازه صدرها بالخاين مدينه جلست عندها لذها يا طب كه هو كيا الشديده بلاي ومن الماء ملحوا ولم يعرفوا من جدك ومن ابوك اجت الحوراء زيناد وشافت طفلة قاعدها نائمة على جسد الحسين عليه السلام امخلي امخلي اخذها على نحر ابي عبد الله وقاعدة تحشيوية الحسين وبخاطبها حشي فضطر قلبك شا تقول له من الذي حز وريدك أبا من الذي خضب الشيب المبارك يا والدي والله يا حظيمة يا أنا سير من زغري يتيم والنوح من بعد عيك لجيمة احتضلت احتضلت ها زينب بني كسرتي قلبي وزدتني كربا فوق كربي اجت قعدت يم نحر الحسين عليه السلام قبلت الحسين في موضع ما قبله رسول الله ولا امير المؤمنين ولا فاطمة وان قبلت الحسين قبلته في عظمة نحره اه آج كل الخيام يحتاج حرقا الخيام احزياءن حرقاها وانا هواد علي الليل وراشكر احللكوا يا او جسمك انا رويت بليل العشرة انسجدى ولا دا او كم مرة عليا الليل من العجدنام وين الله اللي وهاي ايتامكم هام شي من الروحة وشي ظلت تحبل ها تحفظ تحفظها نصف الليل ابن امي ولل طفلة ا ترى زهرة تسمع صوتك الليله ها الاسعار طلعت بدهشه تحوم ولاح انا بوعد اطلع ادور ولا دري وين مال شفتها على عيك مو منتداه وعلى خدها جمع هي جدتها ويا الى الكباه راح وين طلعنا بدش الوادي ولا تبصر دار ربعه ولن وجوههم لي تلوح تقول نجمس علي يضعف صوتك ليل 11 هالليل المصيبة عائلة الخيمة المحروقة جبتهم يا عديه وابجت عائلتك احسائيا كل هبل بتاول جطرت ماي ما عندنا وعليل اكب لنا مط ويتا نشاهل الخيمه يا أ تمنى تا يقول لي ألا هل حالت الجيش يوم يوم الشام رتلا طلا ان كشط لا يا جنائزكم عزل وجعب النوق مهزول وحادي لا يصيح الشيء يا اخويا لتقول بعد امرو يا كون يا لدكون اللي ما عندي مرواه اولادك اللي بيعت له صور انا ما خذتين يا عزيان جو شوف العدو بي اتشوى صوت على بدون اتلوى صوت على اللي تقول عني سافروا مع وادعاه وش يا خواتي ولا القبر ما شيعوني يا ليك هم وياك بالبر يتركوني آه عجركم الله سبحان الله اي رجعكم رجعت الى الخيمه ووقفت على باب ايصور الاخيره واسلك الدعاء فبينما هي كذلك اليك واذا بها ترى سواده قد اقبل اتقول الا جنك يا طاري الجاي من خيام نش تريد غيام ان كان ما خل العذيك الجائ من خيال من شتري تخيال ان كان يقصدك سلي ما صلى العداه هجما وعلي لا اوفر هدا وما في خيمنا شكوى الى الله سلموا وحتى اذرنا كل ما لخنا ما للصواح رحمنا يا يا, يا يا هذا الخبر عندك ولا تروع هلط فضلا ترى اهل الشوط المظلوم بالله تسمع الحنا بالمخيا ويلا وي ما ينك زر قلبك حرير ما له كفيل تهجم عليها في محل ابلال خيا اسمع اسمع او ان ما يكفي حتى تدخل شو تريض بخل الحرام تتشتر <تصفيق> بالشفوب. هل جيتني اخبر لك من الخوف بالغصب يا هذا علي اشرح الحق. تبتي تو اكيد هو يسمع ولا سمعت كلامه من غير نور هيلوح والمضيوق انسان كلمه حشد مع على خد التهامه يا يا نادت فد والله انت خايف تفحل ارجع من ترد له ان تخيب غوز المنادي يا عبي يا عبي من ترد له ان تخيب غوز المنادي من ناصر محمد الهادي اسمه اش قال قال هاي حرة مصيبك اسبتر فوادي لا تعددين مصيبتي ما تنمليها مصاب اللي صابت صاب الصاب قلبي يا حزينه تخبرين من شات المصيبه نصب انا جالت من انت يا جال انا الماتن كرينا يا انا ابوك بنتي عليا ما خفى الحا ظنته الى صدرها اب علي مربول اب علي مربول قل له ابو يا ابو يا علي علي بو يا شلمان عكما جيت يوم للدهينة لو ما سمحت اصوات لا يوم انت خينة قال هيا بلتي ما خف حالك على نا اي اي, اي, اي, اي اي لكن ايش بيدي رايح دل الله لبهلحه ارجل خباباري عليلك والخواتن وانت لو ان تريد قال الغريه ما اقدر اقعد بكربلة يا زينت. انا ما اقدر ابات بكربلة واسمع. انا ما اقدر اشوف احسين. يتعثر بالارمة. يلا اصحاب الحوائج القضايا ويا علي الليلة ويا امير المؤمنين. والصيب الله وروح يمنجي العذران. ما تقدر تشوب عشية المرمي فوق غبرا اشعال اللي شابك شابه الفاعد لا ترزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرا ما عليها خمار تشتر باليمناء كفا فإن أعوجها الستور بدى بالأسوار خو يشمال الناس تتفرج علي أنا أين عين اللي يصد بالعين اللي لا يختلق على الرمح يبر النساوين إلهي نسألك وندعوك بخدر زيناب وبلوعة زيناب بحسرة زيناب بوحشة زيناب إلهي أسألك بشيبة الحسين إلهي أسألك بنحر الحسين إلهي أسألك بدم الحسين أن تفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل هذه الدنيا اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية خصوصا المنظورين ومن أوصعنا بالدعاء اللهم يفك أسراءنا وارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين والمؤسسين وللجميع نهدي ثواب سورة ساتح مع الصلوات